القمار يلحق بالخمر قاطع مئات الأميال من الشام حط تاجر خمر اسمه كيسان في المدينة أنا خئب له المحملة بروايا الخمر قرب مكان وجود النبي فلما قابله قال صلى الله عليه وسلم يا كيسان إنها قد حرمت بعدك لم يتذمر الرجل بل طرح سؤالا ينضح إيمانا فقال فأبيعها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وحرم ثمنها استدار التاجر نحو رأس ماله وكده الذي يملأ تلك الروايا فحل أربطتها ونثر ما بها فقد أعلن صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. ثم جاءه رجل فسأله عن استخدامها خلا فقال صلى الله عليه وسلم لا وجاء رجل يقال له طارق بن سويد كان يصنعها فنهاه فقال إنما أصنعها للدواء فأجابه صلى الله عليه وسلم إجابة لا تنطق عن الهوى أجابه إجابة أجمع عليها أطباء العالم أنه ليس بدواء ولكنه داء فحتى المطهر الكحولي للجرح يقتل من مضادات الجسم المفيدة عشرة أضعاف ما يفعله بالميكروبات. تخلص جزء من مجتمع الدولة الإسلامية من شيء آخر لا يقل خطرا. تخلص من الميسر أو القمار، وهو مرض يفتك بالمجتمع والاقتصاد. يبدد المرء ماله في لحظة طيش. الخمر والقمار نوعان من الجنون والإسلام رسالة للعقول حين يمارس المرء القمار فإنه يمر بلحظة جنون يعبث بقوته وقوت عياله بمسكنه بمركبه ليصبح هو وأسرته عالة في لحظات والأسرة ركيزة المجتمع وإفسادها تدمير للأمة لذا صار لشرب الخمر حد وقد كان في البداية مشددا فقال صلى الله عليه وسلم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه بل نهى صلى الله عليه وسلم عن استخدام الأوان المخصصة للخمر كالدباء وهي من القرع والنقير وهي من جذوع النخل المنقورة والحنتم وهي من الطين والمطلية بالزفت أو القار تسمى المزفة والمقير حتى لا تذكرهم بالخمر لكن الحكم نسخ فقال صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا وألغي حد القتل وبقي الجلد أربعين جلدة الذي وصفه صحابي فقال من الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه اختفت الخمر من بيوت المؤمنين لكن مصانعها ظلت في حصون يهود وبيوت المنافقين وهم جزء من المجتمع حتى أغروا بها بعض المؤمنين